بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نية صلاة إراد بنا صلاة نتقفياته لاف صلاة نواجبة نية برباكسانة نميك صلاة سني صلاة سني صلاة واجبة تجري نية غضا Kuvni, nama salatu, jeroja alkaavu, nijata nafidukka ba' vajeetja. Namitchan, wai salata, ba' hurraa kave, salata Wajiba, Salatu salata heda jere, nijata, evinokodaman, akkejeru, jiddu ummatatti ja hin agarre, jera salata va' ajiba سلاة نيادا ملي هنهي أمتوجة أنجلة شفت أمة علماء أمة إسلامة كانت تي أعنسى سلاة التسنو دا لإغنية تي يتجارة سلاة بهي سلاة التسنو تكبيرات الإحراميني تكبيرات الإحرام رقني أرقان سلاة الراتي يو داقتني في يو واللالني في يو بيكاتي اللي نمره نكوف ربِّ تقرآن كيستي وَرَبَّكَ فكبر رَبِّكَ اجد سجده اجا جكنني رسول الله حديثه كيستي ما جدن نمكي صلاه بل ليس كا ولا رت برن سنين اذا قمت الى الصلاه فكبر يو الله اكبر جد جدنين هنهن أمتون جججو فقينها الله أعظم فأيوجد تنتو الله أكبر ملي الله أكبر جججتني واحد في كيسا قبدي معناهن ربين قدتي ربين قداء وأنهم در ربين كأن قداء جججونا ربين كأن إسفارسو إسقدسو يو دابت والقطه مليهن دمتو قرى ثلاثه فكنا ما تقدره والقادر الاكبر يجروه غكاد دي دابتت يجو نمني تكبيره الاحرام ان الله اكبر يكبر بعدي هر كيساء الفودو قبا هر كيسالمان تكبيره الاحرام والفودو سُنَّة رَسُولِ الرَّسُولِ تَجِدُهُ يِسَّتِي تَكْبِيرَةُ الْحِرَامِ فِي هَرْقُ الْفُرُونُ يَرْوَتَكَ جِدُهُ يَرْوَتَكَ الْفُرُونَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَتَجِدُهُ فِي هَرْقَةِ الْفُرُونَ لَيَرْوَتَكَ جِدُهُ دُرَانَ أَنْسُ بَادَرَ أَنْسُ قُبَى وَهِيَ يَرُو الْفُرُونَ جاء فكنا خشوعت كلاهجة كان ميت جامحون. إذا خشوعت يهرك أوفي أقسمت ذريته الله أكبر جل وعل قبته خشوعت إلّا نمني الله يو يو دو بارتين اموو سلاتة كيس ست حركة الفودو نمكة بده اقوم الراسة نتة غرو حق ببان في ملتوتو اللي مفوتو سين ها الراسة قدد تتكو يزي فوتية جو امامة يو تاتة سقلي الفودو واجبا ما لفنمني سدوبانجيرو يو سقلي سان تغهين اتتتشون دندو نم واجين صلاة صن رجيسه قبل جت يا إمامني الله أكبر جت شاتنا الله أكبر جري تعبته دعبطو قبى تعبتون ركني صلاة عاتي صلاة واجبة يودن دين تعبتون ركني ده يون تعبتين سلام دنتو نمن من دنتيك أبو تأيو الله أكبر جدنتو جت شو خناك يتنقذ جلشوا حديث رسولاتي القرآن ربي أقسمه وليقلت علماء آتي صلاة وسنة كي ستي أمه تأيل ليو صلاة لدندو صلاة سنة تأيل وصلاة ركّم قبوا يو إمام دوبان إمام دعبته صلاة دوبان عبته ملء تراويها فقاف صلاة تراويتها إنن تعو يو إمام للعبته قيل عبته وجد صلاة يو نبي كان تابطوا خندد النتائج واجبك ستة ركنك الراقفة ماليفي ربنا هم دندت الناسودات دواعن جلاب رسول الله يؤويث أجدج حقوم دندت هجت داعجنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم يودندت سلاطج لأننا مأججنا يود التبديثة إسلاط يود ثبوت التبديثة جنا يو يتعبد بخشوعه في دچو كندند النتاه يجو سبب دي بيتي اكثر لا بربا كده يو خشوعني كايصاف همج النتاه سبب دي بيلو يدرك بينا دوي ددرك بينا غافكنا دابسن دندين نمتش كنتاو قوجي تشادا نمني دنديتي ابو والصلاه واجبه كيسد ابتي صلاه قبا يو قلت اركته يو هو عذري أذري تكون مليئًا هنتهو يو أذري مليئًا دلوا إرقتي يو قولي إرقتي سلاحتي سلاحة نعيساسو ني هنتاتو جاكو فايا انتاتو در تنتين تاراسي دابتتي